Oh يا نبع الحسن نادت هو ينا عشر الدونة نلقم حل يبلوم وسط الدار خلونا واخذ بعيد المشيعين غربنا يسمعون دمع عيني بتجيوتي الحب على بكاي بالوالدي اسمه بك عيني على بكاني اسمع ابتشانه وعلينا يفك العين وينظر حالة ام عباس تنعوش شابك الحسين وتنادي قبل عمرك يضع عمري يا ابو الحسنين كترأت مدد وريد بلحدات وسد. الحمد لله وربا يبرد. ضل ما دنيانا. صاحت للحسين النوب زينب وش كبر همك تعال واقعد اقبالي خويا له اجي امك تدري تام و صغار عافت او مشت امك يحزاني يعيد يحسيني البتي يشيفين ويا الزهرة تم الدمع جريانا لا شيء إلا عشنا وين قد إلا عشنا متشانا هل زفان اللحد وسع وبعد توسع الباب بهده نزل بهده خاف ينزف بصوابه مريدة تمدد بكترة علي يصعب غياب علي دا الليلة وبحماك أمرش ينفع بلياك شلح دنيا بعيونه يرعانا